فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا وَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَّاً بَعْدُ وَإِنَّ مَفْدَآءَ فَإِنَّمَا مَنَّاً بَعْدُ وَإِنَّ مَفْدَآءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا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 الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول من بعد ما تبين لهم الهداي يضر الله شيئا و سيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجَ أَضْوَانَكُمْ هَاأَتُمْ هَاأُلَاءَ تُدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ